مكانة العلماء في الإسلام والمصيبة في فقدهم القاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة الثالث عشر من شهر جماد الأولى عام خمسة وثلاثين وألف هجرية بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى اختص طائفه من عباده فضلهم على خلقه بما خصهم به من مزيد الفضل والإنعام رفعهم درجات وكرمهم سبحانه وتعالى فأعلى منزلتهم وقصر خشيته الحقيقية عليهم فضلهم على الناس لأنهم المصابيح يدلون الناس في سيرهم إلى الله والدار الآخرة إن هذه الطائفة الكريمة والنبيلة العظيمة هم أولياء الله وأصفياؤه وعباده والأكفياء له حقيقة إنهم العلماء يا عباد الله العلماء فضلهم الله على غيرهم فقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب رفعهم منزلة تسمو على كل المنازل ألا وهي قرده لشهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود عليه ألا على وهو وحدانيته وتوحيده سبحانه وتعالى فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم رفعهم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالرفعة حصلت للطائفتين لكن الدرجات العليا إنما حصلت لورثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم الله الدرجات العلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالدرجات الكثيرة المتباعده والمتفاوتة إنما هي لأهل العلم لأنهم اعلم الناس بالله جل وعلا وأطقاهم له واخشاهم له قال جل وعز إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية الحقيقية والخشية الصحيحة على الوجه المطلوب إنما هي حاصلة من هذه الطائفة الكريمة والنبيلة العظيمة لماذا؟ لأنهم عرفوا الله جل وعلا حق معرفته بأسمائه وصفاته وعرفوا ما يجب له سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال فلما تعرفوا عليه بأسمائه وصفاته وعظيم أفعاله عرفوه حق المعرفة فعبدوه على الوجه الصحيح أمن هو طانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا كيف يستوي ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا أحواله الشريفة ومواقفه المنيفة وأحكامه التي جاء بها في شرعه المطهر عن الله تبارك وتعالى كيف يستوي هؤلاء والجاهلون لا يستوون أبدا هؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم ورثة الأنبياء في كل زمان وأمة من الأمم فلما كانوا ورثة الأنبياء كانوا أكثر الناس شبها بالأنبياء بعدا عن الدنيا وتقللا منها وزهدا فيها ومجافاتا لها لا يزاحمون عليها لأنهم عرفوها أنها يدنية ونبيهم صلى الله عليه وسلم يقول ما مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فلما عرفوا قيمتها كانوا هم الفطنة إن لله عبادا فطنا بلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا عرفوا هذه الدنيا على حقيقتها فلم يركنوا إليها فآثروا التقلل منها وقلة الرصيد فيها ليس بذنم ولا عيب ولا عار فقد خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم وقائدهم ولم يشبع منها من خبز شعير ثلاث ليال صلوات الله وسلامه عليه لكنهم هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فما اعظمه من ارث حصلوه وما اتفه الدنيا من ارث تركوها لانها ليست عند الله تسوى جناح بعوضه فذهبوا الى الحظ الاوفر والنصيب الاكبر الا وهو الذي يرفعهم الله به في الدنيا والاخره الا وهو العلم فكانوا وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعهم الله جل وعلا بذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سمعتم طرفه الاخير وهو حديث ابي الدرداء المخرج في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه واحمد في مسنده وغيرهم قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب هذا فضل العالم على العابد الصالح المطيع القائم القانت لله في جميع أوقاته فضلا عن الفساق والجهال الذين لا يصح لهم أن يقرنوا بهؤلاء الأخيار الأبرى فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب تجملوا في أنفسهم كملوا جمال أنفسهم باستقامتهم على أمر ربهم فجملوا في أنفسهم وتزينوا فصاروا كبدر التم ليلة التم ليلة الست بعد ثمان ليلة خمس عشرة اكتمل جماله وبهاؤه وحسنه وعم نوره وقوي ضوءه فتسلط على الأرض فأنار للسارين طريقهم في الأسفار هكذا العلماء تجملوا في أنفسهم بالعلم الموروث تجملوا بالعلم الموروث فظهر جماله عليهم سكينة وخشية وهيبه وجلالا ووقارا ترى الناس يوقرونهم لا لدنياهم لكن مهابه ألقاها الله لهم وقذفها في قلوب العباد قيل في مالك يعبى الجواب فلا يراجع هيبه والحاضرون نواكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى فهم الوقار وليس ذا سلطان هذا هو الملك لا ما يساق له الناس بالعصا تجملوا في أنفسهم فأناروا وجوههم بالعبادة وظهرت عليهم علامات الخشية والخوف من الله والسكينة عليهم تغشاهم كيف لا تغشاهم والملائكة تحفهم في مجالسهم والسكينة تنزل عليهم في مجالسهم التي يبينون فيها أحكام الله ارتفعوا في مكانتهم ارتفاع البدر ليلة اكتماله في عظيم جماله ارتفعوا عن الناس فلم يدنسوا أنفسهم ينال الناس خيرهم ولا ينالهم دنس الناس مترفعون عنهم أصفياء انقياء لم تدنسهم الدنيا بدنسها هؤلاء هم العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح على أثر الناس عليهم هؤلاء العلماء هم في الحقيقة أمنة هذه الأمة الذين يحفظ الله سبحانه وتعالى الأمة بوجودهم أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والا يضلنا بعد اذ هدانا إنه جواد كريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرعة من الشك والشرك أرجو بها النجاة يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين وأصلي وأسلم على رحمة الله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد القائل من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن من علامات الساعة أن يثبت الجهل ويرفع العلم وفي لفظ أن ينزل الجهل ويرفع العلم وفي لفظ أن يثبت الجهل ويقبض العلم أيها الناس إنما ينزل الجهل ويثبت الجهل ويعم الجهل وينتشر الجهل إنما يكون ذلك بموت العلماء حتى لا يكون البلد بأسره لا يوجد فيه عالم واحد يستفتى في الحلال والحرام هذا هو والله المصاب الجلل يثبت الجهل ويرتفع العلم يقبض العلم وينزل الجهل إنما يكون ذلك بموت العلماء فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من اشراط الساعة الذي سمعتم لا يكون إلا بقبض العلماء كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وفي اللفظ الآخر حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا وفي لفظ رؤساء جحالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا وأظلوا فظلال الناس إنما يأتي بسبب الجهل والجهل إنما ينزل بسبب ذهاب العلماء فإن موت العلماء ثلمه في الإسلام عظيمة لا تسد فكلما مات عالم قل أن يسد مكانه في الأمة أمة الإسلام ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه قال نقصها من أطرافها بذهاب العلماء منها أو كما قال رضي الله عنه وقد جاء في حديث أبي امامه عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرتفع عنا العلم ويثبت الجهل فقام أعرابي فقال كيف ذلك يا رسول الله ونحن نقرأه من مصاحفنا وقد تعلمناه وعلمناه نساءنا وذرارينا وخدمنا فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه مغضبا ثم قال فكلتك كأمك. إن هذه بن إسرائيل مصاحبهم بينهم لم يعلقوا منها بصبر ثم قال له إنما ذلك بقبض العلماء إنما ذلك بقبض العلماء إنما ذلك بقبض العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنده مقال. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وللجملة الأخيرة منه وهي قوله إن العلم يرفع بموت العلماء شوافد صحيحة كثيرة ومنها الذي سمعتم ألا وإن مصابنا عظيم في هذه الاونه بموت إمام أهل السنة والجماعة في جنوب البلاد السعودية حامل لواء السنة والدعوة والعلم والفقه فيها شيخنا العلامه الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشيخ زيد بن محمد ابن حادي المدخلي عليه من الله الرحمة والرضوان صار إلى ربه تبارك وتعالى اختاره الله إلى جواره وإنا لنرجو له أن يكون ما عند الله خير الله وقد ترك خيرا عظيما مصابنا فيه جلل والخطب بفقده عظيم ولكن والله لا نقول إلا ما يرضي الرب انا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إن لفراق شيخنا لمحزونون نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرفع في جناته درجته بما اسدى للاسلام والمسلمين نسأل الله جل وعز الا يحرمنا وإياكم والمسلمين أجره ولا يفتدنا بعده انه جواد كريم أيها المؤمنون ان دين الله باق فقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الرحيل إلى جواره إلى الرفيق الأعلى فاقام الله لهذه الامه الصديق رضي الله عنه ثم نزل بالمسلمين ما نزل فاقام الله لهم بعد ذلك عمر ثم نزل بهم ما نزل، فأقام لهم عليا في فتنة الخوارج، ثم نزل بهم ما نزل، فجمع الله الأمة بالحسن، فألف به بين الطائفتين العظيمتين، فأصبح بذلك كما قال جده عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ثم نزل بالمسلمين ما نزل فحيى الله للأمة الإمام الحبر الإمام أحمد بن حمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأعز الله به الإسلام وأقام به السنة وكشف به المحنه وقمع به البدعة ثم شاء الله ما شاء ونزل بالإسلام ما نزل فأقام الله شيخ الإسلام تقي الدين أبا العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله فجاهد في الله حق جهاده ثم نزل بالإسلام والأمة ما نزل فأقام الله جل وعز بعد ذلك في أرض نجد عالما مجتهدا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأقام للدين ما كان قد عوج منه وأعاد له صفاءه ونظارته وبهجته ولم نزل نتفيأ ظلال دعوته إلى هذا اليوم التي هي ابتداد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصافية البيضاء النقيه التي قال فيها تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قام بهذه الدعوة وآصره من شاء الله له الفضل والأجر والخير من آل سعود وفقهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وما الشيخ زيد رحمه الله إلا امتداد لهذه الدعوة المباركة وثمرة من ثمراتها اليانعة ولن تكف إن شاء الله هذه الثمرة فإن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وهذا البلد قامت فيه دعوة طيبة مباركة صافية نقية لم تتلطخ بأوضاع البدع. والحزبيات النتنه المقيته التي يشاء أهلها بزخرفتهم لها حرف الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق العلم والعلماء ثم صلوا وسلموا أيها المسلمون على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عاملنا في دورنا واصلح أئمتنا وولاة امورنا اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين لعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم وبلدانهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم وفق الاحياء ويسر لهم امورهم واغفر للأموات ونور لهم قبورهم اللهم تب على التائبين واقبل ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين ورد عاصينا وغاوينا وضالنا وجاهلنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكروا الله أكبر والله He knows what